اتصر من القاصدين كتاب التوحيد والتوكل فضيله التوحيد كتاب التوحيد والتوكل بيان فضيله التوكل قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال ومن توكل على الله فهو حسبه وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يدخل الجنه من امتي 70 الفا لا حساب عليهم ثم قال هم الذين لا يكتون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اخرجه في الصحيح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطان الغدو والزهب في الصباح والرواح في بعض نصف النهار أو حاجة ذلك وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث ده بيقول روى الترمذي وأحمد بن ماجي وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى والقضاعي في مسند الشهاب وصححه بن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالوا ده كلام الشيخ الأرنقوت وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك ورواه أبو في الحل عن الأوزاعي مرسلا والحكيم التلمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف والتوكل يبتنى على التوحيد يبتنى على التوحيد والتوحيد طبقات منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيصدق بهذا اللفظ أو فيصدق بهذا اللغ لكن غير معرفة دليل فهو اعتقاد العامة يصدق بهذا ولا يعرف دليلا الثانية أن يعال أشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد وهذا مقام المقربين الأمور بالله عز وجل الثالثة أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله لم ينظر إلى غيره بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده الفرع بنديه وبالأبليهة حدش عارف حدش عارف الفرق من الشركه اللي بعد عن صدر عن غيره التاني يقولنا صدر عن الله ده نافي ان صدر عن غيره تاريخ بيت اللي هو يا رب التالته من الوطن ايوه سبب الكلام في اهل اللي هو ايه اللي تقصد ولا قصدك الصوفيه العلوم بالكسر ما في اسباب Ai الظاهر والله أعلم إن الحالة الثالثة هي الحالة التي يسمونها حالة نفي الأغيار ليس في الألوهيات فحسب ولكن في الربوبيات كذلك فهو غير مشغول إلا بالله لا يرى شيئا حدث إلا بالله عز وجل إنما الحالة الثانية يكون أدوا من ذلك يعني يكون له انشغالات بغير الله ولكنه يرى أن الله هو من فعل ما حصل له ولكن قد ينشغل بغيره هو هنا طبعا مش واضح إنما الظاهر كده والله أعلم أما القول بقى بعدم النظرة للأسباب ف... وللأخذ بيها أو نحو هذا أو أن الله لم يجعل من خواص الأشياء كونها أسبابا لغيرها فهذا ليس كلام أهل السنة بل جعل الله الأشياء أسبابا لغيرها من الأشياء وينبغي الأخذ بالأسباب طاعة لله عز وجل ولكن لا نعتمد على الأسباب البته نقول يا رب ما أخذت بالأسباب طاعة لك فأنلني مقصودي وحصل لي ما يرضيك ويكون نافعا لي لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده سبحانه فسبحانه والكل مسخرون له فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع ولا على الغيم في نزول المطر لا يعني ما يعتمدش على المطر في خروج الزرع ولا على الماء اللي بيجيبه هو بنفسه ويحطه في الأرض يقول يا رب أنا عملت كل ما يمكنيه طاعة لك أخذا بالأسباب فأنبت النبات بهذا الماء وبعدين نقيت الأرض وعملتها ومنعت عنها الآفات بقدر الإمكان فمنع عنها الآفات وخلي الحبوب دي تنبت أحسن ثمر وأكبر ثمر يعني كله بالله لو اعتمد على إن كل حاجة عملها مظبوط الأرض صلحة والمية صلحة وما فيش آفات وعمل احتياطات لو اعتمد على الحاجات دي ممكن ما ياخدش أي حاجة برضو ولا على الغيم في نزول المطر ولا على الريح في سير السفينة فإن الاعتماد على ذلك جاهل بحقائق الأمور ومن انكشفت له الحقائق فعلم أن الريح لا يتحرك بنفسه ولابد له من محرك فالتفات العبد في النجات إلى الريح يضاهي التفات من أخ أخذ لتضرب عنقه فوقع له فوقع له الملك بالعفو عنه فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع لولا هذا القلم ما تخلصت فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم وهذا غاية الجهر ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد وطبعا حكاية القلم والكاتب يبقى نظره إلى من أمر الكاتب بالكتابة مثلا يعني على إن الكاتب يبقى غير الآمر فبرضه الملك والسر غيره ممن يفعل ما مراد الله عز وجل أمره إلى الله أما تبعا في النظر الحقيقي فلا القلم ولا المداد ولا الكاتب ولا الملك هم الفاعلون في الحقيقة بل الله عز وجل هو الذي فعله مدام ربنا هو اللي فعل يبقى لا يعجيزه فقدان الأسباب ما تعتمدش على الأسباب ولا تيأس إن فقدت الأسباب مال بقيت الأخوات غايبين ليه بقى أسألوا عليهم عايزين نعم الكشف بقى بكل الأخوات اللي بيجوا وبعدين نبقى نحط النمر في الكشف ونبقى عارفين اللي غاب غاب ليه علشان ممكن واحدة عبانة واحدة ضعفة نبقى نسأل على بعض اه كلام, كلام الغزالي والله اعلم مش متعارض مع عقيده اهل السنه ها الكلام قلت فهمي للمساله وقلت ان القول بكذا وكذا ده اللي يخالف العقيد اقول يا مصطفى اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل على على عدد من اتفضل يعني, يعني شراء مثلا ميون افتاريكم يحصل يحصل يمعين ده احسن يحصل يمعين ده فقدر فأنا اقول يعني الحاجة حصلت يعني ملوش اي افتاريكم هو, هو, يعني, هو في يعني هو طبعا لو قلنا يحصل به ولكن بحكمه ربنا وقدرته وارادته سبحانه وتعالى اه يعني, يعني في النهاية مش هيبقى اي خلاف بينك وبين مصطفى يعني ها بقى... ما... مش بقى... تأثير... اه لا مش بيقول هنا مفيش تاثير بيقول ان هو بيبقى آه نظره ان ربنا سبحانه وتعالى اللي ايه اللي بينبت يعني ماشي المطر فممكن نفي التاثير اصلا او انه تاثير ربنا خلق كذلك وارادهه كذلك ولو اراد منعه لما منعه هو اللي بيطالب من سبب ايوه, أيوه. اللي ده خلاص كنا بنقرا في اثار الفتن و